إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغافلين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون أينما كنتم تعبدون لمن دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ سَكُذِكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ تُسَوِّي كُم بِرَدِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ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 قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون